الحمد لله الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الخلق من تراب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه